أثنى كثير من الناس أو يعني يتحدثون عن بعض السنة، بس ما هي سنة الجمعة الصبحية؟ فيقوم كذلك الأذان يعني في عرض الأذانين في الجمعة، فحينما تسألهم يعني سألت بعض الكثيرة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بذنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد. الراشدين من بعد فقال انه بهذا يعني هي السنة استنها الخلفاء اصمع وهمنا الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك بهذا الاستدلال طريقة الاستدلال هذه تدل على انها سنة بالحديث هذا عليكم بالسنة وكنت الخلفاء الراشدين من بعد ويتدل على ذلك بكثير من الافعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول فيها سنة مدام ان ثابت بهذا الحديث نا نحن جوابنا عن هذه الشبهه معروف اولا هم يفهمون هذا الحديث خطا لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين أي وسنه أحد الخلفاء الراشدين لا ليس هذا المعنى وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين وهي نأذن يبطل السجل أليتك ذلك يا أبو عبد الرحمن حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فابيت عليه والآن صدقت فيما وجزاك الله خير. هذا أول شيء ثاني شيء سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قد تكون دالة عليها قد تكون دالة عليها ولا أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي وهذا المعنى في هذا الحديث انا استقيه من آية في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الغرباض الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره ويتبع غير سبيل المؤمنين على وجانه من حيث الدلادة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين لا أحد يستطيع ان يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين وإنما جميع لا. لا. الايه هنا من حيث الدلاله على عموم المسلمين كذلك الحديث من حيث الدلاله على عموم الخلفاء الرافدين فاذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط سدلالهم جذريا من اصله على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. الشيخ الكريم هذه لكت جديدة يعني. أنا... قد تكون جديدة بنس نسبياً. نسبياً. لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا العدد. لهذا المقابلة. أي من الآية والحديث. أي نعم. أي إذا <متحدث> فرضنا أحسن الضوء الشيطة المليلة فيك والله ما والله شيخنا ما تكون من طول الصحابه ما سيكون كرجا إذا انتشر ولم يجد مخالف. لا، ط طبعا بتكون قريبة من ذلك، لكن آه. الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبة. لأنه ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفاً، يكون هالجنس. لا، لكن ليش الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه او علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول فلا يراد هنالهم الآية أحدهم ولو كان عالما كما أنه لا أراد بالحديث أحد خلف الرجلين كما استدلت ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث وأن المقصود خلفاء كلهم ومجموعهم وليس بعضهم او أحدهم فسنقول لهم هل المقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول من به ولو خالفت سنته ما اظن أن يكون الجواب ولو الجواب ثالثا ولعله اخيرا وطمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين وهو بالضبط الشيخ مصطفى الزرقة كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت فكنة عسكرية ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنه العسكرية والتي كانت تسمى بسكن الحميدية حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارة وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة ثم قد تغير وقد تبقى كما هي هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام الذاك الإنجليزي المستعرب ماذا اسمه كلوب, كلوب, كلوب, كلوب, كلوب, كلوب باشا, ها باشا اليوم النظام العسكري حرام على العسكريين يربي لهته نظام كلوب الى الان نعيش تحت ظل هذا النظام هناك في سوريا خرج الفرنسيون وقام الحكم الوطني زعمه تحت اللي يسموه ايش الوطنيين الفرنسيين لا الوطنية كان في اسمه المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميديه الذي كان مسجدا جال مرقص وخمارة والآخرين تقدم أحد الطلاب الغيوريين ومنهم الكرو جيدا أخو الشيخ عادي تنطاوي اسمه سعيد ما ادري رأيتم سعيدا هذا لا لا لا يزال عندكم في مكة في مكة هذا سعيد أفغاني أضفنا هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا حاله في مر لكن لا أدري لعله تأخلم عندكم كما فعل أخوه أخوه عندنا في دمشق كان عدوا لدودا للدعوة الشرقيه وكان يحمل عريه حملات خاصة شعواء وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة يوم كانوا يحكمون ب تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث كنت أنا أفتي بانه هذا طلقه واحدة فقامت قيامته هو ثم فيما بعد كان هو من اعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي يسموها الأحكام إيش؟ أيه فجعلوا الحكم كما هو في السنة من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طل الخواهدة راجعوا إلى السنة التي كان ينكرها عليه ليس بحكم اتباع السنة وإنما حد لمشاكل فضلاً. سائدة سائدة. إيه؟ لما أقول سائدة جاء اسم علي علماً. آه, آه. علي كان له أيام الأحداث تعرف أنه ولد فجأة لباد والآلام. إيه. ولدي حلقات القديمة ولا يسجلون له وجوده. أمم أمم. لا ورفض أن هو <تصفيق> الآن هو الآن مريض. لكن انا سمعت أستاذ ومعلي ذكرت لكم من سنتين سمعت يقول والله يا اخوان هذه المباهي مسائلها معقده الان صرف امين الى اتباع الحديث الصحيح يعني لكن نقول لو في الصيف ضيعت اللبن اكبر مني شنن هو انت من نضع الحمد لله بس هذا وقد خالف السنة في عشرات. عند الله هذا الكلام طيب شيخنا. طيب إلى آخره. أنت قلت طيب ما جاء من الله ما جاء مبين الله. إن شاء الله. هذا خون سعيد إلى الآن لا يزوره لأنه في بيته في الدنيا. وأعرفه. هذا سعيد وتمسك بدينه وكان ينقم على أخيه أنه متساهل من جمل تساهلاته التلفاز هذا. الشاهد خون سعيد هذا. مع تعصبه لمذهبه الحنفي تعاون هو بعض الشباب المسلم هناك وقدموا عريضه العام الآن جاء في بالحكومة الوطنية قدموا وكان يومئذ رئيس الوزراء كيف لا رجل ما هو عسكري المهم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في الزمن الفرنسي خمارة وملهى ونحن ذلك إعادته شيرتها الأولى مسجد فوفق على ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب وبدأ الاخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد لأني على خطبائهم وعلى ثقافاتهم وناغرهم لأن الذين كانوا يخطبون في هذا المسجد ما بين علي الطنطاوي ما بين الزرقى ما بين عصام العطار وأهيانا بعض أخوانا مثل أخونا سعيد الطباع تعرف أنت سعيد الطباع. ابن فاتح مكتبي بجنب عادل المبيدي المهم كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي وأثن موضوع الأذان العثماني هذا وجرى نقاش بيني وبين المصطفى الزرق نفسه فاحتج هو بما تنقله أنت الآن عن بعض المكاترة فقلت له يا استاذ أذانكم هذا ليس عثمانيا إذا أردت أن تحتاج بالأذان عثماني انا أوافقك الآن لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان عثماني كيف ذلك قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد وإنما كان على الزوراء على مكان يجتمع توق ويجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي طبيقات الصلاة لم تكن يومئذ هذه الوسائل المقربة للصوت من بعيد فهو لم يبتدع وحاشاه وإنما هذا انطلاق مما تعرف عليه علماء المسلمين أو على القلب بعضهم كما بعد مما يسمونه بالمصالح المرتنف فهو حقق مرسلة بوضع أذان في الزوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله فأنت إذا ردت يا مصطفى أن تحتج به أذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد المسجد في ساحة كبيرة جدا وطريق العام بعيد عن المسجد فاسحب خط لمكبر الصوت الذي يؤذن اذانا واحدا هو الأذان النبوي وضع مكبر الصوت هناك بحيث ان المرة يسمعون الأذان ويستجيبون إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بالقاعدة وهو يدعي أنه فقيه لكن أنا أعرف فقه, فقه فقه تقليدي ليس فقه المستنبطه من الكتاب والسنه وإلا لما بفعل عثمان بن عفان وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد كنت فعلته مثل فعل عثمان لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني يغنيك مكبر الصوت هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتاج بهذا الحديث فوثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصرها مرشرة الآن هذه مصرها المرشرة تتحقق بدون اتيام باذان ثاني وإنما بايصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد ايصال الصوت إليه نعم في الحديث يعني قضية رغوية لعلها في الإشكال عليكم من سنتي وسنت الخلفاء راشدين أدين عضوا عليها. شفنا هنا الضمير اله المفرد يدل على أن السنة نقل عبد عليها. ما. نعم. يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنت النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة واحدة. نعم. لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنا من الخلفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من سنتي وسنت الخلفاء راشدين أدين عضوا عليها. نقل عضوا عليها. فالخلفاء يعملون بسنة النبي سنة واحدة، ما رأي فيها هذا. هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الرسول مخالفة. وانما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول مبينة المؤمنين هذا يلا يا الله